ثم أنزل عليكم من بعد العم أملة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهنتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق من الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء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 تُم في سبيل الله أَمُُم ر نغفِة م الله وَحن وَحْنَة خَيوم ما يجم